من بني عادم كل طاغين في بلادي جنود الدولة تنادي حنا طلاب الشهاده حنا طلاب الشهاده ما نتراجع في خطانا لو تراجع من سوانا نقتل مع الموت تلقانا حنا طلاب الشهاده حنا طلاب الشهاده ونجهز مفخخات وندمر فيها الضغاتي بالموت بدأ حياتي، حنا طلاب الشهادة، حنا طلاب الشهادة. نصمد في كل المعارك والكل فيها يشارك، نوصلك في عقر دارك، حنا طلاب الشهادة، حنا طلاب الشهادة. لو تحالف كل عدانا، نصبر ونكثر دعانا يكفي. الله معنا، نحن طلاب الشهادة، نحن طلاب الشهادة. لا تيجون إنها بعيدة، نفتح بلاد جديدة وهذا الفعل اللي نريده. نحن طلاب الشهادة، نحن طلاب الشهادة. قولنا واضح وكافي، ما ينوى ما هو بخافي، نذبحهم ذبح الخرافي. نحن طلاب الشهادة، نحن طلاب الشهادة. خلافة قامت بقوة على منهاج النبوة تجمعنا فيها أخوة أنا طلاب الشهادة أنا طلاب الشهادة ما نباني بالعادي وكل طاغي في بلادي جنود الدولة تنادي أنا طلاب الشهادة أنا طلاب الشهادة